Let's get it, في غمرات العشا كل هواء اغشى واخ حق الهواء مني ما يا من هجرت ولا تارق لحالتي ولا رحمت عذاب قلبي وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا محمد بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه سيد بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه بسرعه عذوزن وانا لمحبتي فمن كان ذا حظ والنال عنايتي من بحار ومحب حبيتي Hati sunyi متلف an anak mutlif, ruh سنو امسلي من يفي ما سوى روحي ما سوى روحي وباجل نفسي When you go, life becomes a ثوب الثقب به ووجدي المنفل فالواجد دقق والوصال, والوصال مبطل والصبر فاذا Set the message. يا yeah. I'll keep the message. Behave لكنك تجد ان تتعلم من تتعلم ان لم ان لا ان من ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان But no mean She's just a nigh inny هات امسك الكريستال خلاص هو ده بتاعنا استنى ابني We need Somebody Somebody Somebody Yeah. Okay. sa so, so, so. so. I'm gonna go with Of the wind, is the saki lakhonon mul hain kamshiri il kulli ai kutama الحسن. سيدنا الحسين، سيدنا الحسين، سيد الجمال على بيسيت حكبه يا بنات بيسيت حكبه بتجوع ما قوي بتجوع ما قوي اما ما يفعل الخير يا عادل يا يا الخير ايه في بالخير The love you gave me, the love you gave me, the love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 We say love, we say something ہے ہو تیرا یا قدیم قصری یہ سكنو گئی ہے یہ سكنو گئی ہے یہ قدیم قصری وہ سكن ار دل بھی کوا سكن والأولياء خواهي أنا ريفا حبيبي تسأل عني عني وعد يباوين عني وعد يباوين طحا أنا شامل خل معلوم رجل شامل خل معلوم رجل قلبي مني الخبر من ورينا دي حبيبي حبيبي يا عيني حبيبي فصل عن عن واديه في ديوت في طالي لا كل كل فصل الله كل هنا يا مريدي لا تخاف ابدا الله كل هنا يا مريدي لا تخاف ابدا واش تحبي ذكري اخر ما بين ال ¿Qué كي تحزى بها شغل فبدو دي أبيل كي تحزى بها شغل سيدي بالعلمين يا عمي الفاق على نورك الآخر وسراتك المحرحة من أبرزتك رحمة شاملة بيشتر شاملة الوجود وأكرمك بجهور واستفيتك Tell me, Bashir, are you Nazir? Bashir, are Nazir? سري الالف الحضويه نقطه مركز باء الدائره انا اولي وسري اشرار الالف الحضويه وخصصته لأجرى في المقامات لموايب الامتداء والمقام المحمول أقسمت والمقام بحياتي The most, I've suffered in my life. In words, الكشف most, let me know what's wrong. Let me know Look, I'll give you a sad Oh, Joe Harry, Joe Yeah. اتيم تعبدت تطلي يا رسول الله يا الهنا وهو يا رحمه الغد يا رحمه الغد يا هيب امر الله يا هيب يا رسول I See <laughs> We're Somebody I'm Do uh -oh. it صبر انا رصبر على الاسس لما انكويت بالحق لما كواني الشور لما كواني الشور يا ولاي لما كواني الشور عودا يا حقينا كان السبب عيني طبيب لا على عيني منك الذي طبيب منك للجي طبيب وصفت القلب دواء وصفت الجرح دواء سكر دمائيني سكر دمائيني أنا هشكل أنا هشكل عليّي حبك عليّ لي وحيّت سجن الحسين وحيّت سجن الحذين أنا هشكل من والمين يا أبو العرب يا حقيني يا حق الدصاص أنا هشكل من والمين وحبك عليّ لي وحيّت سجن الحسين بتبجرو هاي على اللي راح على اللي جاي على اللي, على اللي جاي يا عيني احترتي يا عيني بعد الحبيب بعد الحبيب عني نار نحاس نبي لمو نحاس لمو بيميل لمو بيميل ما دبن على إخلاص وديد شرفنا الك بس حنانك عين بس حنانك عين عيني تبكين لما تصور لما تصور صاصان في مقام ملكات عجبنا عن رؤيته من قبل تكوين طلع الفدر علينا جيني يا جوداع الشكر علينا مدى لي ليدي ايها من تبعث فينا جيت العمر المطاع جيت شرف المدينه صباحيه بركه يا حكينا عودا تعدي بالخير صباحيه بركه يا حجه عودا يا بابا عودا <نع essayer> <بارك> والخير نظر زن الحزين صبحي يفضلت يا العيله عوده تقعد بأخير يا رب سبح مننا كلنا ومن غضى مننا ومن هرحى وبالوليدين فكرنا رحمة وجزكين فكرنا رحمة اللهم اللهم صالي وسلم وباري عليه الفاتح